والذَِ لا يدعونَ نغ اللهِم إلَهمْ آقرَرَ وَلَا يَقُترُون نَفْسْ التي حَظَّم اللههُ إَِّا بِحَث وَلاَا يَزْون وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَسَامًا